أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قترناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء. فأنبتنا به حذائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإله مع الله بل هم قوم يعدلون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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَرَّ إِذَا دَعَهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَدْعَانُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَّا هُمْ عَلَى اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّا يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بِشُرَّا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي إِلَّا هُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ الله. قل ها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 فقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد مُعِدْنا هذا نحن وأَبَاؤنا من قبل إن هذا إلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَالسِّيرُ فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاطِبَةُ الْمُجْنِينَ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الموعد ان كنت صادقا والعسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 لَئِنْ جَاءَ طَال كَذَبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاكَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَبَطَأَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنقِضُونَ ألم يروا أن جعل الليل ليسكن فيه وأنها ربك صرا؟ إن في ذلك لآيات لقريبين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 صنع الله الذي أتطن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون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 وَمَنْ غَلَّفَ قُل إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَسِيمِيم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجْعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَوْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ونريد أن نجعل الذين استضعفوا في الأرض وندع لهم أئمة وندع لهم الورثين ونمكن لهم في الأرض وننيف رعونة وهامان وجنودهما منهم كانوا يحذرون. فأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ موسى أَنْ أَرْضِيعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُهُ إلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُوسَلِينِ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك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 إن كَادَتْ لا تبدي به لولا الربط على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصي فبصرت في عن جنب وهم لا يشعرون فحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تضر ولا تحزن ولتعلم أن بَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُتَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 اَسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ لِّلنَّبِيِّينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَوْفِرْ لِي فَوَّرْنَا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ابُ فَإِذَا الذيذ ستَن صَرَهُ بِالأَمْس يتَصْرحُ قَالَ لَهُ سَ إِكَ لَام لَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْطِشَ أن بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا بَرًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَطْـلَسِ الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ تَميرُونَ فِيكَ لِيَكُ فخٌّ جُ إِنِّي لَكُم مِّنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَلَمَّا تَوَى تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما مرد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذلدان وَلَمَا خَطُبْكُمَا قَالَتَا لَا نَسْطِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فسقوا لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فطير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 فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القمي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأفرني ثماني حجاب فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك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 فَلَمَّا قَضَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَّ سَمِيْنَ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا "Söyledi: "Ahliim kutsu, benim anamızın rüllü alii, ondan sizden bir haberi var. لَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُسَاءَ إِنِّي أَنَا الله رب الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَذَكَّرْنَهَا جَانِ وَلَا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعْطِبَ يَا مُوسَى أَقُبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِينِ أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وظنم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قلما فاسطين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قَالَ سَنَشُتُ عَبُودَكَ بِأَخِيكَ وَنَدْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ سَ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قالوا مَا مَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالُوا لَوْلَا سُرِفَ بِ أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاطبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوضد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي وَيُرِيدُ إِلَّا إِلَٰهًا إله سَوًا وَإِنِّي لَأَغْنُهُ مِنَ الْكَافِرِينَ وَاسْتَكْبَرُوا وَجُنُودُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليام فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة من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 وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عليهم العمر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 قول إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قتمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ, مثل ما أوتي مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قُلْ سِحْرَانٌ تَظَاهَرُوا ۖ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 ولئلك يأتون أجرهن مرتين بما صبروا ما يدرؤن بالحسنات السيئة ومما رزقناهم يفقون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 فَمَا وَعْدُنَا وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاطِئٌ كَمَا امْتَعْنَاهُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ويوم ينادهم فيقول أين شركائ الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول وتبناه أولئك الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون فطيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم مرأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون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 فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة SUBHAANALLAHI WATA'ALA AMMA YUSHRIKUN WA RABBUKA YA'LAMU MA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 ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون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 فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذل حظ عظيم فقال الذين أوتوا العلم بيلكم ثباب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون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 ويكأنه لا يفنح الكافرون تلك التار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاطبة للمتطين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 ك إلى معاد والربّ في أعلم من جاء بالهدا ومن هو في ظلال المبين وما كنت ترجئ أي القات؟ وليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصد أنت عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إله آخر. لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُوْنَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لوني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون وَبَصْلِنَا الْإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهُمَا إلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 ولينجاء نصر من ربك لا يقول إننا كنا معكم أم ليس الله في أعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم أن الله الذين آمنوا وليعلمن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 وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليشألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم القرآن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 ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه تجعون وان تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم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 وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا موتة بينكم في الحياة الدنيا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 إنه هو العزيز الحكيم، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدنيا. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وَلُقَى إِذْ قَالَ لِقَلْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَ sün al رجال ve tuğtuğun el sabil انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين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 رسلنا لطنسيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منتلك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين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 وإلى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ الآخرة ولا غَيْرُهُ في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة الْكَيْلَ في وَلَا جاثمين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 يَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُسَابِقَ الْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا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 إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعطلها إلا العالمون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 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم